124. فيها سرر مرفوعة وأكوأب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 125. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 126. وإلى السماء كيف رفعت 127. وإلى الجبال كيف نصبت وَإِلَ الأبضِ كَيْ فَا سُطحَة فَذَكرِر إِ مَا تَمُذَكرِرُ الَّْتَ عَلَيهِ بِمُصَيطِر إِلَّا مَ تَوَلَّا وَكَثَر فَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْ العذاَابَ الْ الأأَكْبَض